بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس رضاها، والقمر إذا تراه، والنار إذا جلها، والعيد إذا يوشها. السماء مما بنها، والأرض مما طحها، والنفسي وما سواه. فقال لهم رسول الله ما قف الله رسقياها فكذبوه فعقبوها عَلَيْهِمْ عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يطاف